وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين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 إِذْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِذْ تَأْتِيهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِذْ تَعُودُونَ عُدْ وَلَا تُغْنِي عَلَيْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر ودواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون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 وَإِذَا تتلى عليهم آياتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نشاء لقلنا مِثْلَ هذا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأْ مِثْلَ الْأَوَّلِينَ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 شيئا فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله إن كنتم آمنتم وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم انتقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم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 وَإِذْ يريكموهم اللَّهُ التقيتم في ظَهَرَ قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين فِي الْآخِرَةِ لقيتم هُمْ فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إِذِ فِي وَيُقَلِّلُكُمْ فِي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 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين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 الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم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 الله بكل شيء عليم